العقيده واثرها في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف أ ق و ل لابد أ و ل ا أ ن نعرف ما هي ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة هي ما عقده ا ل ق ل ب من ا ل إ ي م ا ن واليقين بما يجب اعتقاده وهي ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره هذه هي ا ل ع ق ي د ة التي سماها شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله اعتقاد ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة إ ل ى ق ي م الساعه وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم حين س أ ل ه جبريل عن ا ل إ ي م ا ن فقال أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره ا ل إ ي م ا ن بالله يتضمن ا ل إ ي م ا ن ب أ ن ه الحي القيوم الحي الذي لا يموت المدبر لجميع ا ل أ م و ر الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجب أ ن يطاع فلا يعصى و أ ن يشكر فلا ينكر ا ل إ ي م ا ن بانفراده ب ا ل ا ل ه ي ه التي بني عليه ا ل إ س ل ا م في قول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بني ا ل إ س ل ا م على خمس شهاده ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه ا ل ع ق ي د ة في ا ل أ و ل و ه ي ة يجب على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن يتفقوا عليها و أ ن يبحثوا في جميع أ ق ط ا ر الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه أ م لديهم من الشرك ما ينافيها و أ و ل من يقوم بهذا هذه ا ل ر ا ب ط ة ر ا ب ط ة العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ن بعض ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه ا ل ح ق ي ق ة وهي ان لا إ ل ه إ ل ا الله فعندهم من المشاهد و ع ب ا د ة غير الله عز وجل و ا ل ا س ت ع ا ن ة ب ا ل أ م و ا ت و ا ل ا س ت غ ا ث ة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أ و سمع وهذا أ م ر يجب أ ن تتوحد ا ل أ م ة على وعلى نفيه و إ ن ك ا ر ه وبين حق في جانبه ويتضمن الايمان بالله عز وجل ا ل إ ي م ا ن بانفراده بما يختص به من ا ل أ س م ا ء والصفات فليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله من ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات العليا ماهو معلوم من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم و ا ل ع ق ي د ة في هذه ا ل ن ا ح ي ة بالذات و ا ض ح ة س ل ي م ة ب ي ن ة ليس فيها قلق وليس فيها نكد وهي التي سار عليها أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تدبر ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم فيما يتعلق ب أ س م ا ء الله وصفاته تجد أ ن ه م في غ ا ي ة ا ل أ د ب مع النصوص لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها يثبتون ما أ ث ب ت الله تعالى ا ل ن ف س من ا ل أ س م ا ء والصفات على وجه ا ل ح ق ي ق ة وينفون ما نفى الله عن نفسه من ا ل أ و ص ا ف على وجه ا ل ح ق ي ق ة توحيد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على هذه ا ل ق ا ع د ة وهي إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت الله لنفسه من ا ل أ س م ا ء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات أ م ر ضروري ل أ ن هذا يتعلق بالخالق عز وجل يتعلق بالمعبود ف إ ذ ا تفرقت ا ل أ م ة فيه فهذا يعني أ ن ه ا تفرقت في معبودها وما ي س ح ف من ا ل أ س م ا ء والصفات ويجب على الجهات ا ل م س ؤ و ل ة عن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تحاول توحيد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على هذا ا ل أ ص ل حتى لا تتفرق حتى لا تزيغ رضي من رضي وسخط من سخط ولا يمكن أ ن تتوحد أ م ة تختلف في معبودها جل وعلا لذلك لا بد من الاتفاق على ما سار عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالاسماء والصفات هل يمكن ل أ م ة أ ن تتحد وهي تختلف في معبودها أو في الأرض؟ هل هو في السماء أ و في ا ل أ ر ض هل و ب ا ء من خلقه عال عليهم أ و و مختلط بهم في أ م ا ك ن ه م لا يمكن لان أ ن ن ه ك فرق ل أ هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أ ن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أ ن معبوده في كل شيء فلا اتفاق مع هذا الاختلاف و أ ر ى ان يبحث في هذا ا ل أ م ر بحثا دقيقا وتكون له الهيئات او اللجان ا ل خ ب ي ر ة ا ل خ ب ي ة ا ل ب ص ي ر ة في هذا ا ل أ م ر وتضع منهجا واضحا سليما على ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه لقد جاء في حديث أ ب ي رزين ا ل ق ي ل المشهور أن النبي صلى الله لما صلى عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن كون الله تبارك وتعالى يضحك قال يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا ا ط م أ ن الرجل و آ م ن وبنى على هذا ا ل إ ي م ا ن ما سمعتم أ ن ه لن يعدم من رب يضحك خيرا فلابد أ ن نتفق على هذه ا ل ح ق ي ق ة أ ي على إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت ه الله لنفسه من ا ل أ س م ا ء والصفات على وجه ا ل ح ق ي ق ة بدون أ ي رواغان أ و زيف قد يقول قائل إ ن ن ا لو أ ث ر ن ا البحث في هذا حصل الاختلاف ولكننا أ نقول في ا ل إ ج ا ب ة عن هذا إ ن ه إ ذ ا كان مقصود العالم الوصول إ ل ى الحق فلا يحصل <تصفيق> اختلاف لا سيما في أ م ن ك هذا وهذه ا ل ن ي ة أ ع ن ي ن ي ة الوصول إ ل ى الحق بقطع النظر عمن ن قال به هي التي يجب أ ن تكون س ا ئ د ة بين العالم ا ل إ س ل ا م ي والحق يجب أ ن يكون مقبولا من أ ي قائل به والباطل يجب أ ن يكون مرفوضا من أ ي قائل به لقد قال الله تبارك وتعالى و إ ذ ان أ المشركين و إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة قالوا وجدنا عليها آ ب ا ء ن ا والله أ م ر ن ا ب ه فقال الله قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء ف أ ن ك ر ما كان باطلا وسكت عن ما كان حقا ف إ ن ه م تعللوا بشيئين ا ل أ و ل أ ن ه م وجدوا اباءهم على ذلك والثاني أ ن الله أ م ر ه م بها ف أ ن ك ر الله أ ن يكون أ م ر بذلك وسكت عن أ ن يكونوا اقتدوا بابائهم ل أ ن هذا حق والحق يجب أ ن يقبل من كل من تكلم به كذلك يجب على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في هذا الباب وغيره أن ل ان ت ت ا ا ب ب ز لا أ ل ق ب أن لا تتنابز ب ا ل أ ل ق ا ب التي يقصد بها التشويه كما يقال أ ن هؤلاء إ ن ه م ن الحزب الفلاني أ و من الحزب الفلاني أ و ما أ ش ب ه ذلك يجب أ ن تكون ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة حزبا واحدا يجب أن يعتصموا بحبل جميعا بحبل أن تفرطوا ولا الله وإذا قدر أ ن أ ح د ا شوه ط ا ئ ف ة تعمل بالحق فالواجب أ ن يبين هذا و أ ن يقول نجلس حول بساط البحر وننظر هل ما قال هذا من التشويه ينطبق على الواقع أ و لا ثم بعد ذلك ندعى هذا التنابز في ا ل أ ل ق ا ب ا ل إ ي م ا ن بالله يتضمن الرضا بحكمه الكوني والقدري, بحكمه الكوني والقدري. واعني ل ق د ر و أ الحكم نفسه لا المحكوم به فالمحكوم به قد يكون مرضيا وقد يكون غ ذ الرضا به مستحبا لكن الحكم من حيث هو حكم الله يجب الرضا به و أ ن يعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن ه حق و أ ن ه حكمه من ذلك مثلا قضاء الله تبارك وتعالى بأنه الخلق ينقسمون إ ل ى مؤمن وكافر هذا يجب الرضا به يجب الرضا بهذا القضا ء و أ ن نعلم أ ن هذه ا ل ح ك م ة ولولا الكفر لم يعرف ا ل إ ي م ا ن كما أ ن ه لولا القبيح لم يعرف حسن الجميع فبضدها تتبين ا ل أ ش ي ا ء ولا يمكن أ ن ينكر أ ح د هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل كما في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولكن علينا أ ن نحاول ه ج ا ي ه الكافر بقدر المستطاع فمن اهتدى بنفسه ومن ظلف عليها ل ق ض ا ء الشرعي يجب أ ن نرضى به نرضى ب أ ن الله حرم هذا و أ ب ا ح هذا أ و ج ب هذا ونهى عن هذا يجب ومع الرضا به يجب أ ن نطبقه لنكون أ م ة و ا ح د ة بدون、تفرق. ومن ذلك أن نتفق تفرق ذلك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 إ ذ ا تركت ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ا ل د ع و ة إ ل ى الخير ف إ ن ه ا ستتفرغ يجب أ ن ن غ ض ى به وهذا هو الواقع ل أ ن ك إ ذ ا ر أ ي ت شخصا على منكر ولم تنهه عنه ب ق ي ه على منكره وهو مخالف لك في م ن ه ج ه فيحصل الخلاف ويصل ا ل اختلاف إ ذ ا ر أ ي ت شخصا أ خ ل بالمعروف الذي يجب أ ن يقوم به ف إ ن ه س ي خ ا ل ف لو ر أ ي ت شخصا لا يصلي مع ج م ا ع ة مثلا وسكت عنه فقي مخالف لك وحصل بذلك الاختلاف ا ل إ ي م ا ن ب م ل ا ئ ك ة الله عز وجل هو أ ي ض ا من أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة على اختلاف أ ح و ا ل ه م ووظائفهم و أ ع م ا ل ه م من أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة التي جاءت بها ا ل ش ر ي ع ة فنؤمن ب أ ن لله تعالى م ل ا ئ ك ة لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون و أ ن لكل واحد منهم و ظ ي ف ة أ و أ ك ث ر أ م ر ه الله بها و إ ن كانوا من عالم الغيب في ا ل أ ص ل ف إ ن ن ا يجب أ ن نؤمن بالغيب ا ل إ ي م ا ن بالكتب يجب أ ن نؤمن بكتب الله التي أ ن ز ل ه ا على رسله وما من رسول إ ل ا و أ ن ز ل الله م ع ه كتابا كما قال عز وجل لقد أ ر س ل ن ا رسلنا و بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب والميزان وقال, وقال تعالى كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما خ ت ل ف و ا فيه هذه الكتب يجب ان يكون لدينا علم ب أ ن جميعها منسوخ ب هذا ا ل ق ر آ ن الكريم وانظر التتابع في س و ر ة ا ل م ا ئ د ة حيث ذكر الله ا ل ت و ر ا ة ثم الانجيل ثم هذا ا ل ق ر آ ن وقال فيه و أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه م الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ جميع الكتب ا ل س ا ب ق ة لكن ما وافق الكتاب فهو ثابت بالكتاب وما خالف ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه قد نسخ ولم يبق ش ر ي ع ة يتعبد بها الخلق لله عز وجل ويجب أ ن نحذر من ب ا د ر ة ب د أ ت تفوح رائحتها ا ل ك ر ي ه ة أ ل ا وهي ما يسمى بتوحيد ا ل أ د ي ا ن ف إ ن هذا ا ل م ب د أ منكر عظيم ل أ ن مقتضاه ولازمه أ ن تكون ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة ب ا ق ي ة م ق ب و ل ة عند الله م ر ض ي ة له وهو م ب د أ خطير ولا يمكن أ ن نوحد أ د ي ا ن و إ ن دين اليهود ودين النصارى ب ا ل ن س ب ة ل ش ر ي ع ة الله ك س ا ئ ل ا ل أ د ي ا ن ليس مقولا عند الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقال عز وجل ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م د ي ن فلن يقبل منه فكيف يليق بنا أ ن نحاول ما يسمى بتوحيد ا ل أ د ي ا ن وهل هذا الا م ح ا د ة و م ض ا د ة ل ش ر ي ع ة الله و إ ذ ا كان النصارى قد كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكيف نتوحد معهم في دين و إ ذ ا كان اليهود م ن ك ر ة لرساله عيسى فكيف يتوحدون مع النصارى في ا ل م ل ة ولهذا قال الله تعالى وقالت اليهود ليست ليست النصارى ليست على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم اتوان الكتاب ف إ ذ ا كان بعضهم نفى أ ن يكون البعض ا ل آ خ ر على شيء من الدين ف إ ن ن ا نحن الذين نسخ الله ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م لا يمكن أ ن نقول إ ن ه م على شيء بل هم ليسوا على شيء إ ذ ا قدر أ ن لليهود والنصارى خصائص في بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فهذا ل أ ن عندهم من العلم ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبرسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم آ ل آله ه و ما يجعلهم أ م ي ل إ ل ى القبول من غيرهم وليس المعنى أ ن ه م على حق واسمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ل آله و حيث أ ق س م ب أ ن ه لا يسمع ب ه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إ ل ا كان من أ ص ح ا ب النار فانظر كيف, كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ل آله و مجرد السماع من اليهود والنصارى مجرد السماع ح ج ة م ن ز م ة ل أ ن ه م لا يحتاجون إ ل ى ت ث ه ي ن هم يعلمون أ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم حق يعرفونه و كما يعرفون أ ب ن ا ئ ه ولهذا كان مجرد سماع اليهود أ و ا ل ن ص ا ن ي في النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ح ج ة ق ا ئ م ة عليه فكيف نسمح ل أ ن ف س ن ا أن نتفوه بتوحيد ا ل أ ج ي ا ن ا ل ث ل ا ث ة و أ ق و ل دين اليهود ليس دينا عند الله وان كانوا يرونه دينا لهم ودين النصارى كذلك ليس دينا عند الله و إ ن كانوا يعتقدونه دينا فهذا المبدا المقيت ا ل م م ق و د يجب أ ن يطرد من س ا ح ة البحث ومن س ا ح ة التفكير ل أ ن ه لا مكان له يجب أ ن ت ت و ح ل الامه ا ل إ س ل ا م ي ة على هذا ولا يجوز ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل أ ن ننبهر ف ي م ا كانت عليه ا ل أ م م ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و ا ل ي ه و د ي ة من تقدم في أ م و ر الدنيا ل أ ن المسلمين حين كانوا على الحق متحدين غلبوا من كانوا في وقتهم كهذه ا ل أ م م أ و أ ق و ى لكن جاهدوهم ب ا ل ق ر آ ن فكانت ا ل غ ل ب ة لهم والله غالب على أ م ر ه و ك ل م ة الله العليا ا ل إ ي م ا ن بالرسل من ا ل ع ق ي د ة أ ي ض ا يجب أ ن نؤمن بكل رسول ارسله الله عز وجل إ ل ى خلقه و أ ن ه على حق وجاء بالحق لكن الاتباع إ ن م ا هو لخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ا من سبق فما وافقت شريعته وشريعتنا فهو ش ر ي ع ة لنا وما خالفت فلا ولا يخفى علينا جميعا أ ن ن ا والحمد لله ب إ ي م ا ن ن ا بمحمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم مؤمنون بجميع الرسل و و أ ن من كفر بمحمد فهو كافر بكل, بكل رسول حتى, حتى إ ن رسوله الذي أ ر س ل إ ل ي ه وهو يدعي أ ن ه يتبعه كافر هو كافر به ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أ ن نوح ع ل ي ه ا ل س ل اول م ه أ و رسول أ ر س ل ه الله إ ل ى ا ل أ ر ض وقال الله تعالى عن قوم الذين كذبوه كذبت قوم نوح المرسلين مع أ ن ه لم ي أ ت رسول إ ل ا نوح عليه الصلاه والسلام لكن من كذب و ا ح د من الرسل فقد كذب بجنس ا ل ر س ا ل ة فيكون مكذبا لجميع المرسلين اليوم ا ل آ خ ر ا ل إ ي م ا ن به موجب لاتفاق ا ل أ م ة ل أ ن كل من خاف اليوم ا ل آ خ ر فلا بد أ ن يعمل بما جاءت به ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن ه يخاف اليوم ا ل آ خ ر قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم يظلمون هو الذي يحمل المرء على ت ص د ي ق الخبر وامتثال ا ل أ م ر واجتناب النهي ولولا, ولولا الايمان باليوم ا ل آ خ ر ما عمل أ ح د خيرا قط إ ل ا ما يراه تبعا لهواه و ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ذ ا آ م ن ت باليوم ا ل آ خ ر وهي م ؤ م ن ة حقا به فلا بد أ ن تتوحد ويحسن سلوكها وعبادتها ومعاملتها و ا ل إ ي م ا ن باليوم الاخر يتضمن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ذكر شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ن ت ي م ي ة رحمه الله في العقيده ا ل و ا س ط ي ة ذكر الظالم فقال ويدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم مما يكون بعد الموت أ م ا ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره فهو أ ي ض ا مما يستلزم توحيد ا ل أ م ة على ك ل م ة و ا ح د ة إ ذ ا آ م ن ت به على حسب ما يجب ولا يخفى أ ن الناس انقسموا فيه إ ل ى أ ق س ا م ث ل ا ث ة إ ل ى قوم غلوا في إ ث ب ا ت القدر وقوم فرطوا في إ ث ب ا ت القدر وقوم توسطوا يجب أ ن تكون هذه الفرق ا ل ث ل ا ث م ت ح د ة على ك ل م ة و ا ح د ة م ق ت ب س ة من الدين ا ل إ س ل ا م ي الذي جاء به محمد صلى الله عليه و اله و سلم و لو أ ن ن ا سرنا على ما تقتضيه هذه الاصول ا ل س ت ة لكانت قلوبنا م م ل و ء ة ب ا ل م ح ب ة م ح ب ة بعضنا ببعض والاحترام ولكنا نسلك مسلك الذين آ م ن و ا بهذه ا ل أ ص و ل على الوجه السليم وهم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولكانت لنا ا ل ه ي ب ة بين ا ل أ م م ولكن مع ا ل أ س ف أ ن الناس اختلفوا وتفرقوا ودخلت فيهم ا ل أ ع د ا ء حتى جاسوا خلال الديار وكان أ م ر الله تعالى معقولا نسال الله تعالى ان و ح د ن ا جميعا على ك ل م ة الحق و أ ن يهب لنا منه ر ح م ة و أ ن يجعلنا هداه مهتدين صالحين مصلحين إ ن ه على كل شيء قدير و إ ن لي أ م ل ا كبيرا في هذه ا ل ر ا ب ط ة أ ن يكون لها اثر في توحيد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة على الحق ولا مال من أ ن تكون اللجان أ و الهيئات للنظر فيما اختلف فيه المسلمون على وجه العدل والانصاف حتى تكون ا ل ث م ر ة ا ل م ر ج و ة من هذه الرابطه ة و أ خ ي ر أ ش ك ر لاخينا الدكتور عبد الله بن صالح عمد عبيد أ ن حصل هذا اللقاء في دعوته ثم أ ش ك ر كل من ساهم في إ ق ا م ة هذه ا ل ر ا ب ط ة على الوجه المطلوب ولا ننسى أ ن نشكر خادم الحرمين الشريفين حيث تبرع بهذا المبنى الفخم الواسع الذي يدل على عنايته في ما ينفع المسلمين ن س أ ل الله أ ن يوفقه ويصلح له ا ل ب ط ا ن ة إ ن ه ولي ذلك والقادر ع ل ي